مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فيُنَبِّئُكُم فيُنَبِّئُكُم بما كُنتم فيه تَأْخَذُونَ وَأَنِحْقُم بَيْنَهُمْ بِمَا أنزل الله وَلَا تَتَّبِعَهُم وَلَا تَتَّبِعَهُم وَاحْدَرُهُم وَاحْدَرُهُم أَيْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أنزل الله إلَيْكَ